Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Yeah. Oh. <clears throat> <Man. clears throat> yeah fără cu ziții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 أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالاً لبذا أيحسب ان لن يره ألم نجد وتربط طور من الطور انترسيت يتي من ذا مقرض أمتي من ذا مسرّض ثم كان لنا الله الله بآياتنا هم أصحاب I am the La, la. والنبي وما طحبه ونفسي وما الله. قد لا حمنا The truth be الله ورحمة الله قد أسلح من ذكب وقد قاب من ذكب كلبت ثمود بضوض جلبت بعد أشجاق فق لَمْ <تصفيق> فعقروه الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكبر الذي علمه القلب أَلَمَن إِ الله اكبر باسم الله and <laughs>